إفكم مبين لو لجاؤوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون.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 والله سميع عليم ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهادرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم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 وقل للمؤمنات يَغْضُضْنَ مِنْ أبصارهن ويحفظن فروجهن وَلَا يُبْدِينَ زينتهن إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ عُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ عُولَتِهِنَّ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 وَمَن يُكْرِهُ النَّفْعَ إِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتِ وَمَثَلًا وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوَعِّضَةٌ لِلْمُتَّقِينَ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 ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات والطير صافات كلهم قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون.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 يكاد سنا يَذْهَبُ يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة مما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 والمبينات والله يهدي من يشاء إلى طراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين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 وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَا تَقْسِمُوا طَاعَةً مَّعْرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهم نجناح أي يضعن فيها بهن غير متبرجات غير متبرجات بزينة وأي استعففنا خير اللهم والله سميع عليم